উল ইক অন্য হুম সিংহ ফনস্যোহম জমে অন মন ও দীনশুম কুমশ فزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنتُمْ দি কুম্ল হুমলিক লু وضل عنهم ما كانوا يفترون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 قل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فتقون